أشهد لا إله إلا الله. أشهد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 حي على حي على الفلاح والصلاة خير من النوم خير من النوم الله أكبر 재미있게 experiences 재미 filtrate 재미있게 それ 재미있게 immortality 재미nal 재미있게 immortality sunday isto